بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر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 فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَكَ لَبِلْمِ الرُّصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبَتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنَّ وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَفَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنَّ